لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامه آية فهل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسال أيننا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق الضوء وَخَسَفَ القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يَوْمَئِذٍ إذ أين المطر؟ إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ للإنسان الدكتور نفسه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك هل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة رب فيها <تصفيق> ما صبر كلا اذا بلغت التراقيه وقيل من راق وظن انه Lá, لا يحسب الانسان ان يتركذا الم يكن قفه من ننيو أَلَمْ يَكُنْ طُبَّتًا مِّمَّا من أليس <تصفيق> ذلك بقادر على؟